ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا للعلوم ق ا ما ر ع ة ق ا ر ة وما ما أدراك ا ق ا ر ع ة ي يكون الاسلاميه ن ك ا ف ر ش ا ل ب الجبار ث و وتكون المنفوش و فقلت كالعهن فأما ا من ز ن ه فهو في عيشة ا م و م و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه